وكم فقد ضل سوا السبيل ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبثقوا اليكم ايديهم والسانتهم بالسو ود لو تكفرون لا تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم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 يَرِيكُمْ وَظَاهِرٌ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَمَن يَتَوَلّهم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ فَمُنَاحِلُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بإيمانهم فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّآفِقَهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 112. واسألوا ما أنفقتم 113. وليسألوا ما أنفقوا 114. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم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 ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم